فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوق عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَقُولُ رَبِّ أَهَانَنَّ كَلَّا بَلَى تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى قَعَمِ الْمِسْكِينِ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 وجيء يوم إذ بجهنم يوم إذ يتذكر الإنسان أن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يرجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي